على الرحبين نهييكم وكل الورد نهييكم على حبنا نلاقيكم بصرح الجامعه نسما على الرحبين نهييكم وكل الورد نهييكم على حبنا نلاقيكم بصرح الجامعه لسجله فيا اهلا بكم اهلا ضيوفا لا وبالأهلا بكم نسعى فيكم نزهر فيا أهلا بكم أهلا وطيتم مرضنا سهلا ضيوفا لا وبالأهلا بكم نسعى فيكم نزهر فهذه الجامعة تبقى مدارس بالعولى تنقى فكم كانت سنة تبقى منار هذه الجامعة تبقى مدارس للعلا ترقى فكم كانت سن تبقى منارا للهدى يدعو ونعن الفكر للقادة تميزنا لنا عدا فكم حلق وكم نادى طموحا للعلا يشترى على حبنا لقكم بصرح الجامع نسمع، على الرحبين حيكم وكل الورد لبديكم، على حبنا لقكم بصرح الجامع نسمع. <تصفيق> بين اللامال يانعة الحدود الحلم شاسعة، وجدناها بجامع بها أحلاما ترسو بين اللامال. وجدناها في جامعة بها أحلامنا ترسو بنت للخرج أمجاد فصار العز بيعاد عن الحق فما حاد وإسلام بنا يعنى بنت للخرج أمجاد فصار العز بيعاد عن الحق فما حاد وإسلام بنا يعنى على الرحب نحيي على الرحبين وحيكم وكل الورد يهديكم على حمبل ولاقكم بصرح الجامع على السجود على الرحبين وحيكم وكل الورد يهديكم على حمبل ولاقكم بصرح الجامع على السجود